وما الشروط الواجب توافرها لصحة السعي شروط صحة السعي هي أن يكون بعد طواف وأن يكون سبعة اشواط وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروه وأن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال خذوا عني مناسككم ولو خالف هذه الشروط بطل السعي والله أعلم